بوك 2 58 أجزاء الجسم أجزاء الجسم ناكرسلیم موže أرسم رجلا ارسم رجولا نجد <سؤال> رجيوه هلو الرأس أولا الرأس <سؤال> أولا تن موش ما نصبه كلبوك الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة يهو بلسي نيسو فيدت الشعر لا يراه أحد الشعر لا يراه أحد. أنيه أُشنيس وجد. الأذنان لا يراهما أحد أيضاً. الأذنان لا يراهما أحد أيضاً. أنيه زادا نيسو وجد. الظهر لا يراه أحد أيضاً. الظهر لا يراه أحد. أيضا نكرسليم مو очи а العينين والفم أرسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك تنمش مع dlouhý الرجل له أنف طويل الرجل له أنف طويل هو يحمل بيديه عصا هو يحمل بيديه عصا هو, هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق يزيما أي خلدنا الفصل شتاء والجو بارد الفصل شتاء والجو بارد يهبا جسو سيلنا الذراعان قويتان الذراعان قبطان i jeho nohy jsou silné. Ten muž je ze sněhu. El el Nemá na sobě žádné kalhoty a žádný kabát. لا يرتدي بنطالا ولا معطفاً. هو لا يرتدي بنطالاً، ولا معطفاً. على نمرزنا. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. يتسنحلك. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج